بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة